غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يجب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 انتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا قاندين ثم صدقناهم وعدفا جيناهم ومن نشاء اهلكنا المسرفين لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَرْسَلْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْضُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يَنشُرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن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 لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْضَى وَهُمْ مِنْ قَشِيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهُ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّانِينَ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 وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عَن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسفحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت كُلُّ نَفْسٍ غَائِبَةٌ الْمَوْتُ وَنَبْلُقٌ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ بِاثْنَتَيْنِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا أَمْ هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ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 ربهم معرضون أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا نصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر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 لا يَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا ولقد آتينا موسى وهارون الكرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وَهُم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأجيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين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 سلاما على إبراهيم قلنا يا نارثوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق وَيَعقُوبَ لافِلَ وَكَُّ جَعَن صَالحِ وَجَعلَلنهُُم أََّتَ يَهدُونَ مِأَممرِنَا وَأَوْوحَلََا وَأَوْ حَينَ إلَيْهِم فِحْنَ الْ الخَرَاتِ وَإقان الصَّلااتِ وَإِدَا أَزْدَكَاتِ وَكَالُوا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه مِنَ القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ويوحا إذ نادى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 إذ نفشت فيه غلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوسة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 معهم رحمة من عندنا وبكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصامرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم مِنَ الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن قادر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصبحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا قاشعين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 حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَقُتِرَ بَلْ الوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا وَقُتِرَ بَلْ الوَعْدُ ان في رقاب الذين كفروا بذلك كننا بل كنتم ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لا انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهاء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 ال اكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطي الفئ للكتب كما بدانا اول خلق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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ ٰذَنْتُكُمْ على سَوَاءٍ وإن أدري أقريب أم بعيد ما سوعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فثنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تطفون الله أكبر